صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة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 في سدر مخطود وطلح منطود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة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 ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباء جمعون إلى ميقاطي يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا أنكلون من شجر من زقوم فما رؤون منها البطون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 أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم تفكهون إن لمغرمون بل نحن محرومون.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 وَجَنَّتُنَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كُنَّ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقيم فسبح باسم ربك العظيم